ما أقرب الموت جدا جدا جدا أتك يا شتد شداً, شداً, شداً, شدا يا من يراح عليه بالموت طورا ويهدا من يراح عنك في بالموت طورا ويوجد هل تستطيع لي ألغي الله من أن يره ذو العقل رشدا ألغي الله من أن يره ذو العقل رشدا سامحه أمورا واجعل ما عاشاك قصدا, قصدا, قصدا من حزم رأيك أن لا تكون للمال عبدا من حزم رأيك جزا جرا وحمدا وحمدا وحمدا تموت فردا وتهتدي يوم القيامهاتي فردا تغلي عبد تنتقي لم في الخير جهدا تموت فردا وتأتي, وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقي يألو في الخير جهدا, جهداً تهت فردا وتأتي, وتأتي يوم القيامات فردا طوبى لعبد تقيم لم يألو في الخير جهدا تمت فردا وتأتي يوم القيامات فردا طوبى لعبد تقي يا هلوف الخير جهدا جاءت تموت فتر يوم القيامهاتي فردا طوبى لعبد ينتقي لم يالو في الخير جهدا